The truth is what the truth is. And what do you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 في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان ملاق مُلَاقٍ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من كتابه بشماله فيقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابه فيقول يا ليتني لم أوت ولم أدر ما سافية يا ليتها كانت القاضية ما أقنعني مالي هلك عني سل خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا تضعها 70 ذراعا فسلكم إنه كان ولا طعام إلا من غسلين إلا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إما قال رسولنا كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تهزيل من رب العالمين ولو تقول قطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أنم منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين